يبين اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُ يا أيها الذين آمنوا لا تحيلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدية ولا القلايد ولا الهدية ولا القلايد ولا آم من البيت الحرام يبتغون فضل ربهم ورضا وإذا حللتم فاصطادوا